عيال خداينا حزنها ما بارك الله فيك بارك الله بالنشمي دم عيال خداينا حزنها ما انها ما العلم واله لباقر العلم والمسلم حزن وقف وقفة الحائر حزن افتو واقفت الحائر ابكي واجري ما دمعا لا اضير ل مسلم مظلوم ما اتا ماو في قلبي لا هم ما اتا مولاي يا صاحب الزمان سهم المصى يابصا يا ابني اب مهجيت ايه يبصى يا ياب سا يا ابني بمه جيت وزود وديني لو حشرت ولا اعيت لذري افعلل باقي يردمه جامعك لذري باقي يردم دمعتي فالروز وفي مفجعا مؤلمة فالروز وفي مفجعا مؤلمة للشاعر أبو فاطمة العبودي سهمي موسى يا ابصى ابني موه جيتين تعمي المصى يا ابني موه زود ويني من حق شريتي لذريفعلل باقي يرديمه جامعك لذريفعلل عن مؤلم ما سليل النبي قد مات مش ممن سال للنبي قد مات مش ومن سال للنبي رمز الثقه ومر نياتي قايل بيه عذر بيفع للحاقد ناسيب عذر بيفع للحاقد ناسيب عيني هي شمل قاتل وجرمه <عليشة> اعنشا ملقىت للوجرمه الله يا مصليه يوم يا بوي اذا لو بنذكرم صايبته اي قلبي يذوب نذكرم صايبته ولعمين عاش رالح يضرت جفنيته لامي يا انعش تر فطبت تاريخ الأسى أسأل فطبت تاريخ الأسى أسأل بأي ذم بالمسلمون يقتلوا لهفي علي هميتاً يسحلوا بالحبل إذ منه تسيلوا بالحابل قلت منه كاش لو دايما يا العين دي تمشي عايش يا واضي بالخدمه خي خابطت تاريخ الاسى اوسالو خاطبت تاريخ الاسئله اوسالو بايذم بنت مسلمين يقتل بايذم بايذم مسلمين يقتلوا بأي الو بالحبله منو تشل دمعه يا العين ديت تشد يا واضعي ايه يا العين ديت تشد يا الفرح هايات بد اجتي من قلب قايرو مسلي ام الله ليدمع قلب قايرو ليه املاه حتى ضور مرتجل قايم حتى ضور مرتجل قايم يا العين دي عايش يا واعظ يا العين تنشد عايش يا واعظ ويا الفرح هاي هات تيمنا على باقير مسلم لا اله الا الله باقير مسلم لا حتى ظهره المرتجل ائما يني او عاشه كلاهوما لينيني او عاشه لاجلهم لحن تحزني ايناش يا سائلي يا سائلي هل تعلم ما أريد يا سائلي هل تعلم ما أريد أريد أن أبقى لهم خاد ما أريد ان حب اللهم خادم اله اللهم للهما لديني اب عاشه لاجلهم لحنتم حزن ني ايناشي يا سائل لي يا سائل هل تعلم ما ارد يا سائل هل تعلم ما أريد